وقفتنا تحت رجلنا سيقين ومين بهمنا سيطرنا برا أرضنا وعاكو اللي خطينا <تصفيق> كالكس وراكس يعمل ألم بالساحي كلها تتفلى على وشك يبدأ تدنا أنا تحت الأرض عمنا شدت أجزاء طاحي الكلب نسوان واكركم يا لعلب لو مرت بوحر بالطلب الفرد مطرشق بالبلح انا في العينك واخد منك هديك على وشك لو تنه انا مجرم مش بيع سبا عليكم كلكم يا عيال زيكم زي يومكم ده مال الأفضل عمكم لو طرد في هرينكم الحظة ده مر ومبش خشف من الليلة هتدامه من العشة ارواح العركة اما اقولكم ترقصة يقبلوا عضو اسلحة هتصوفوا قضايا في مجرحة هسامين عليكم مش مفرحة غفظة من قديمة في مشراحة مش شايف افعل ملفتة تراضيني <تصفيق> لعركة تبتدى <تصفيق> وعاكنا لا <يلد> تعمل شبه <تصفيق> لا تشوف وش مشكلة <تصفيق> اما فاسح لكم مقبرة عبنا ولا تنفع عن ترى مش جاي معي ايومرة دي الحرم بتودن Mas nagtish mera ng nko, pagtitake ko fardo ko. Ang nasa turwa ng mala, yaya ng lariba tulad ng nko at grabe nitulan. Aayish, صياد ونزاهم في كده عليك على وشك كامله اصل انا مش محتار ونفطت لكم مسنعه انتوا متواخركم زحله ما تقوم من الوعب على راسكم مطرحه <تصفيق> ما فيش حضره ومش هنا مش بايق ده انا في حقنا ما كل الناس بنفسنا شارب بارود وما فيش هنا مبرت احياء زنزنه <تكلم> <تكلم> مرشدين في كان قنقرة ومرشد ما على الحمس انا انا وحش ومعضوب الشعور على الله واسم سبيع حضور على قلبي عال زين البابر ماتش وحالية عيش ما مطرش وش طالي مغيبني زابت ولا يوم راح تغلبني طبار جيتك بتأبني زندان ما جيش عل مني عرفت تمامك هقتلك شب شب فلوسي بسلسلك كالك بطبن وانا في حكاية ده كل ما قاله ما يخافش تملي وابا ضايا yeah. ايه ده عشو الملح ما خنتهش وحس الخوف ما نحسهش على الله بصرف اغيره والماضي حتى ما بصده <تصفيق> نوم الدنيا ومش كده بعمل كتر وما فيش رضا قطت حايا تفن المطا والحلقات تنكم شلقاطا ولا في أكحب ولا في نيلة والسكة عذرتها tihindi ugur ang isgaisa t'pall ni a'fagel ko ba addet sila ni kapit sa kara di ta ka ayeto a kismi biyetraka eh nasari ko n tum ka wal i rason يتشلفوا بالنزاع الناس يا لتعرفوا يغتربت اللي يشرفوا ناصر برحة وعد حرموا واعطة انقصتوا تشترعوا تيبوا تفتوزعوا برعوا يترعوا شي كذا في الضلع وعضوا را كلمات ومدافع